الله فأتاهم الله من عيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بنيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلال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 الله وليخفي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما أوجفتم عليه من خير ولا كتاب الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من الله على كل شيء قدير ما أسمى الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول فلله ولرسول وللقرباء واليتامى والمساكين وبنسبيل كي لا يكون دولا كي لا يكون دولة بين الأغنياء ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديالهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله ويطوان وينصرون الله ورسوله أولئكهم صادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم عاجزاً ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يقولون ربنا اغفر يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين ما فقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم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 فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير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 سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يفركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم